بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم لكمر الله هو كمر الله أكبر لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا Max jetil, max jetil, max jetil, الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فنستانف في هذا اللقاء المبارك دروسنا في هذا المسجد في آيات كتاب الله المبين وكنا قد حررنا كثيرا أن هذه اللقاءات تحمل في طياتها كل لقاء عنوانا خاصا به واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث في رقائن متتابعين عن الإرث فنقول مستعين بالله جل وعلا الإرث انتقال شيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم هذا في حالة الحياة الدنيا ويكون حسا ويكون معنى وبكل جاء القرآن ففي رقائنا الأول سنتحدث عن المورثات الحسية غالبا أما المورثات المعنوية غالبا أما المال فنفرد إن شاء الله تعالى له لقاء آخر مستقلا نتكلم فيه إجمالا عن أحكام المواريث والفرائض على ما جاء به القرآن ثم الآن كما جرت العادة نبدأ بالآيات التي ذكر الله جل وعلا فيهن لفظ الإرث قال ربنا في صورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له وهبنا له يحيا وأصبحنا له زوجا زكريا أحد أنبياء بني إسرائيل العظام عليه السلام وقد مكث دهرا طويلا لا يولد له وقد علم هو أن الأقدار والفضل كله بيد الله فلجأ إلى ربه يسأله ومن تتبع ربه دعاء الأنبياء في القرآن يجد أنهم غالباً يبدؤون دعاءهم بلفظ رب أو ربنا على أنه ليس في القرآن كله لفظ ربي بإضافة الياء إلى رب حال الدعاء ليس في القرآن كله إضافة الياء في رب حال الدعاء وإنما تأتي من غيرياء فزكريا دعا ربه قائلا رب لا تذرني فرد وأنت خير الوارث ونحن حديثنا ليس عن الأنبياء إنما حديثنا عن لفظ الإرث فما معنى وأنت خير الوارث أجمل ما قيل فيه أو أكمل ما قيل فيه المعنى أنت خير من يبقى بعد كل من يموت أنت خير من يبقى بعد كل من يموت قال له العلم والمعنى من الآية إجمالا أنني أعلم يا ربي أن دينك لن يضيع ولو مت أنا قبل أن يرثني أحد لأنه كان قائما بالإمامة والنبوة في بني إسرائيل وأجمع على أنه لم يكن يريد الولد لنفسه لذاته وهذا ظاهر القرآن والعلم عند الله لكنه بقدر الله رزق يحيى لكن يحيا مات في حياة أبهم لكن يحيا عليه السلام مات في حياة أبهم ويجمع ما بين يحيا وزكريا وزكريا عليهما السلام في سيرة نبينا عليه السلام أنهما من الأنبياء الذين التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج لقي يحيا لكنه لم يلقى زكريا لقي يحيا بن زكريا مع هيسى بن مريم هذه الآية الأولى من الآيات التي ذكرت فيها لفظ الأرض قول الله جل وعلا إن نحن نرث الأرضرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إن نحن نرس الأرض ومن عليهها وإلينا يرجع وه بصورة مريم قال أهل العلم إن إن هنا تفيد أن هذا أسنده الله إلى ذاته العرية. وليس إلى أحد من جده. نرث الأرض كان افاً. في فهم المراد لكن الله أطف فقال ومن عليها ومن وفق تعبيرات النحويين واستعمالاتهم تفيد تدل على العاقل فحتى لا يتوهم أن عاقلاً أياً كانت قوته أياً كان جبرته يمكن أن يبقى عامر قال الله جل وعلا إنا نحن نريث الأرض ومن عليها من العقلاء ومن غير العقلاء والمعنى لا يبقى عامر كل شيء يهلك ويموت إننا نرث الأرض ومن عليها وإلينا تفيد الحصر لأنها جاءت قبل الذعل ما قال يرجعون إلينا قالوا وإلينا يرجعون والمعنى لا يرجعون إلى غيرنا ليس مآلهم إلى أحد من جبابرة الدنيا ولا من ضعفائها ليس لهم مرد إلا إلى الله وبعض أهل العلم يقول في تعبير حسن يردون إلى الله في الدنيا معناً ويردون إلى الله جل وعلا في الآخرة حساً والمعنى أن الميت يقبر وهذا أمر متفق عليه فهو لم يعد في الدار الآخرة بأنه في على عرصاتها لكن أمره ما تركه ما, خلد ما أبقاه أمره إلى الله يضاء الله جل وعلا ما كان يملك ذلك من رجل حيث ما يشاء ثم إن الكل يعودون إلى ربهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد وإلينا يرجعه والآية في نجملها تدل على عظمة ربنا تبارك وتعالى من الآيات التي ورد فيها ذكر الإرث قول الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون والآية بصورة الأنبياء في خواتيبها والمعنى اختلف العلماء في المراد بقول الله جل وعلا الأرض واختلفوا في المراد بالذكر واختلفوا في المراد بالعباد الصالحين فبعض أهل العلم يقول إن المراد ولقد كتبنا في الزبور أي في كل كتاب أنزل بعد التوراة من بعد الذكر على أن الذكر هنا هو المراد به التوراة وأن الأرض المراد بها الأرض المقدسة أرض بني إسرائيل أرض الأرض المقدسة أرض الشام يرثوا عبادي الصارحون أي بني إسرائيل وهذا القول قول لكنه مرجوح جدا فيما يغلب عرض منه القول الذي نرجحه العلم عند الله أن المعنى ولقد كتبنا في الزبور الزبور إذا أطلق يراد به الكتاب الذي أنزل على من؟ على داود قال ربنا وآتينا داود زبورا يراد به الكتاب الذي أنزل على داود من بعد الذكر فأصبح الكتابة في الذكر مقدمة على الكتاب في الزبور الذكر هنا يراد به اللوح المحفوظ الذكر هنا يراد به أم الكتاب اللوح المحفوظ فيصبح أن الله جل وعلا كتب في الأزل كتب عنده في الذكر في أم الكتاب أن الأرض يريث والعباد الصالحة ثم هذا الذي كتبه الله في الذكر ضمنه في الزبور أي ذكره الله جل وعلا في الزبور وقلنا إن الزبور هو الكتاب الذي أنزل من على نبي الله داود أن الأرض أن الأرض قال بعض أهل العلم الأرض هنا الجنة وهذا قول الأكثرين أن الأرض المراد بها الجنة واحتجوا بآيات في هذا الباب قال الله جل وعلا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا, وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشع فأخبر جل وعلا أن الأرض هنا أرض الجنة هذا قال كثير من العلماء أن المراد أن العباد بصلاح أعمالهم بتوفيق من الله ورحمته يرثون الجنة أولئك هم الوارثون وقال جل وعلا يرثون الفردوس وأخبر جل وعلا أن جنة تورث وقال عن دعاء الخليل واجعني من ورثتي جنة النعيم فهذه الآيات وما جاء في معناها دليل على من قال إن المراد بالأرض هنا أرض أرض الجنة وقال آخرون إن الأرض ليست معينة وإنما المراد أرض الكفار والأرض عموما أن الله كتب الغلبة لأوليائه ولعباده الصالحين وستدلوا بقول الله جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وما في أمثالها من الآيات وعد الله الذين آمنوا لاستخرفنهم في الأرض وغيرها من الآيات والواقع الذي كان يعيش الصحابة بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله لهم غالم كثير أيام حياته ثم تفرقوا في البلدان ودامت لهم لزيرة العرب وما حولها رضوان الله تعالى عليهم ثم في عهد أواخر الراشدين وأواخر بني أمية توسعوا أي توسع أهل الإسلام إلى ديار كثيرة قالوا هذا هو المعنى أن الصلاح كثير به أن ينال أهل الإسلام أن ينال أهل الإسلام العزة هذا أحد الأقوام وَقُلْنَا إِنَّ قَوْمًا جَعَلْ وَذِي بَنِ إِسْرَائِيلُ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًا يُصْبِحْ يُفْقَهْ مِنْ هَذَا كُلْ لِأَنَا نُرَجِّحْ أن نراد بالذكر أم الكتاب وأن الأرض هي أرض الكفار الأرض عموما وأن صلاح المؤمنين هو الذي يناط به نصرة الله جل وعلا لهم كما دلت عليه آيات كثيرة مما ذكره الله جل وعلا في آيات الموارث قول الله جل وعلا وكل من سليمان وداود من أنبياء بني إسرائيل وهذه الآية احتج بها من يقول إن الأنبياء يورثون احتج بها من يقول إن الأنبياء يورثون فقالوا إن الله يقول وقوله الحق ورث سليمان داود ورث فعل سليمان فاعل وداود مفعولا به أي كان سليمان هو الواف وقالوا إن سليمان ابنا لداود وهذا متفق عليه لكن الآية قطعا ليس فيها حجة لهذا القول ليس فيها حجة لهذا القول لما ليس فيها حجة لأنه قد علم بالاتفاق أن داود عليه السلام كان له أبناء كذر أكثر من عشرة أولاد غير من غير سليمان فلا يتعلق الإرث هنا بإرث المال الذين زعموا أنه ورثه مالا لما لا يتعلق به لأن إرث الماء لا به سليمان وحده فكل أبناء داود ورثوه بمقتضاء الإرث الشرعي الذي كان في شريعة بني إسرائيل آنذاك لكن المراد هنا أن سليمان عليه السلام ورث النبوة والعلم عن أبيه ورث النبوة والعلم عن أبيه بل أعظم ما ورثه داود لسليمان إرث العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثت الأنبياء وأخبر أن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهمة وإنما تركوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ أخذ بحظ وافر من هذا يفقى أن ثمة أشياح السية أشياح معنوية تورث تنقل وهذا أمر مستقر في الأذهان عرفته العرب في أيامها وكلامها عرفته العرب في أيامها وكلامها فمثلا عمر بن كرثوم رجل من تغلب من وائل كان سيدا في قومه والأهل التاريخ أهل الرواية يقولون إن الفتك وقع خمس مرات ثلاثة في الجاهلية واثنين في الإسلام فالفتك الذي وقع في الجاهلية فتك الحارث بن ظالم لخالد بن جعفر وفتك البراظ لقيسين الكناني والثالث فتك عمر بن كالذوم بعمر بن هند وأما الذي وقع في الإسلام ففتك عبد الملك بن مروان بعمر بن سعيد بن العاص وفتك أبي جعثر المنصور بأبي مسلم الخرساني الأربعة لا تعنينا لأننا سنأتي بكلامه شاهدا على ما نقول في أن المجد يورث حتى نصل إلى ما نبتغي عمر بن كالذوم كان عمر بن هند ملكا على الحيرة يقول الروا في خبر ذايع شهير أنه قال يوم لجلسائه أي رجل في العرب تأنف أمه أن تخديم أمي فقال لولا نعلمه أحدا إلا عمر بن كالفوم وكان عمر بن كالفوم من أعز خلق الله نفسا وساد قومه وهو صغير وعمه فأحب عمر بن هند أن يستدعيه فاستدعاه فلما استدعاه وأمره وندبه حثه على أن يحذر أمه فأحضر أمه وجمعا من تغلب معه فلما دخلوا الرواق جعل عمر بن هند رواق الرجال لوحده ورواق النساء لوحده وقال لأمه اطلبي من أم عمر بن كالذوم خدمة حتى تخدمك فقبلت وجلس عمر بن هند في رواقه وهو الملك والسيوف معلق خلفه وظيفه وظيفه أمامه, أمامه فإذا بأم عمر بنهن تقود لأم عمر بن كالذوم ناوليني ذلكم الطبق فهذا إذا ابنها أعز الناس نفسا لا بد يكون هذا شيء مأخوذ من من الأم وهل ترد الحية إلا حية فلما قالت هذا قالت أنت خذي تلاحيا فقالت أم عمر بن كالذوم واذ لتغلب فسمعها ابنها عمر بن كالذوم وهو ضيف على الملك على عمر بنهن فقام إلى السيف المعلق خلف عمر بن هند فاستم وضرب به رأس عمر بن هند ففتك به هذا الفتح فتك به ثم قام من معه من تغلب فتكوا بالحرص ثم رجع إلى ديار قومه ومعه أمه ولم يصب أحد من تغلب بأذى لأن عنصر المفاجأة على تعبير المعاصرين اليوم أذهل من كان مع عمر بن هند هذا الفتح جعل لعمر بن, بن كالذوم حظا أكبر فأخذ يقول قصيدة نونيته الشهيرة احدى المعلقات يعرض بها بعمر بن هند فإن قناتنا يا عمر أعيت على الأعداء قبلك أن ترينا قال فيها متى كنا لأمك مقوتين هذا كل لا يعنينا هذا تقديم توطي إلى أن قال ورثنا المجد قد علمت معد يطاع ندونه حتى يلينا ورثت مهلهلا والخير منه زهير نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكرثوما جميعا فأي المجد إلا قد ولينا وقال في رواية لنا بهم تراث الأكرمين المقصود يقول هو إن هذا المجد وإذناء كابرا عن كابر أبا عن جد عن خار فثمت أشياء ليست أموالا لكنها تورث هذا كل توطئة لأن نقول إن الله جل وعلا اختار بني إسرائيل في حقبة من الدار وفضلهم وقال وهو أصدق القائلين قال ولقد اخترناهم على علم على العالم لكنهم لم يقبلوا هذا الميراث ولم يأخذوا الدين بحقه فقتلوا الأنبياء وردوا على الله كلامه وكذبوا رسله فكان من ذلك أن الله جل وعلا أبدلهم بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأورث الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان الله قد جعله قديما في بني, في بني إسرائيل ما كان الله قد جعله قديما في بني إسرائيل فكما يورث المال سيأتي تفصيله كذلك المجد يورث أشد صراحة من هذا كل إضاحة قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فأخبر جل وعلا أن الكتاب يورث وهذا في حث للمسلمين على أن يأخذ القرآن بحقه هذا أن يأخذ القرآن بحقه لأن الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فعلى قدر أخذك بالكتاب يدل على اصطفاء الله جل وعلا لك والناس في هذا مقامات شتى وقد حضرنا في أول نقامة دونه الشافعي رحمه الله في الرسالة أن من علمه الله القرآن وعمي به هذا أهل لأن ينال الإمامة في الدين ثم الناس بعد ذلك درجات في هذه المنزلة لكن لا يمكن أن يتصور أن أحدا يمكن أن يكون أهلا للإمامة في الدين وهو لا يفقه القرآن لأن قواطع القرآن ناطقة بأنه لا يمكن أن ينال أحد هذه المنزلة إلا بالقرآن لأن الله قال وقوله الحق أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فلا يقال لمن فقعوا الله في القرآن أنت لا تفقه في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا هذا لم يفقه القائل لم يفقه ما الذي جاء به القرآن فالله جل وعلا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فما من شيء من علم الصناعة أو التجارة أو السياسة أو الحرب أو غيرها إلا والقرآن متضمن إياه ولهذا قص الله أنباء الأمم وقص الله أنباء الرسل إذا كان أنبياء الله وهم سازة الخلق لا يؤخذ منهم كيف يقود الإنسان الأمم من يؤخذه؟ ممن تؤخذ القيادة وإذا يعرف الإنسان كيف يسوس الأمم ويتكلم في هذه العظائم إن لم يكن يفطى ما أنزله الله جل وعلا على رسوله فإن موسى ساس بني إسرائيل دهرا طويلا وقص الله خبره في القرآن لتأخذ هذه الأمة ولذلك الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضا الله تعالى عليهم أجمعين كانوا خلذاء الراشدين والساسة المبدعين لأنهم فقهوا القرآن أخذوه من ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه فعرفوا كيف يسوس الخلق ويصنع الدول وإلا الصديق ولا الفاروق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عمر في علم السياسة قال فر أرى عبطريا يذري غريا ولو تأملت تجد أن عمر رافق القرآن في عدة أمور فهذه التي جعلت عمر يكون أكثر من غيره وشيخنا الأمين الشبكة رحمه الله كان في حرم رسول الله يدرس فزاره ذات مرة للملك محمد الخامس رحمه الله ملك المغرب وأراد أن يحضر الدرس فما اختار من القرآن إلا قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ليبين أن القرآن حاكم على كل كل شيء قد يقول قائل أين السنة؟ السنة على الرأس والعين وليس من الدين أن يفصل أحد بين القرآن والسنة ولا يقبل حتى من يسمون الآن بالقرآنيين خطأ أن يسمون بالقرآنيين لأن من أفضل السنة يمكن أن يقيم لا يمكن أن يقيم القرآن من يوصف بأنه قرآني الحق لا بد أن يأتي, لا بد أن يأتي بالسنة فلا يمكن الفصل بينهما البكة فالقرآن أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نفقه القرآن إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين Allahü akembel, Allahü akembel, Allahü akembel, Allahü akembel. Lahu anzelna min وَتِلكَل الأأَمْثَالُ نَبِبُ هالٍَّ سِلَ عَهُ